وشرح عمدة الأحكام وكنا قد فرضنا في اللقاء الماضي من التعليق على الحديث الثالث لنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى التعليق على الحديث الرابع وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى فليستنشق بمن من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق هذا الحديث لا ينتفق يقول إن في بعض الصبعات ليستنفق هي صحيح ولكن الأمامي لينتفر وهو كذلك في الصحيحين لكن في بعض الروايات بزيادة السين ما أيها لا بكثر الخارج بكثر الخارج قال الشارح رحمه الله تعالى غريب الحديث توضأ أحدكم يعني إذا شرع في الوضوء او؟ إذا أراد أن يتوضع ليستنفر أو لينتفر يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه وإدخاله هو الاستنشاق استجمر أي استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة سليوتر لينهي استجماره على وثر وهو الفرد مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث فإن أحدكم لا يدري إلى آخره تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ باتت يده حقيقة المبيت من يكون من نوم اليوم ولا يكون من نوم اليوم ها نكتب في هذا التصحيصات نقطة نسخة من يكون من نوم اليوم هو يكون حقيقة المبيت يكون من نوم الليل فاللي عنده زيادة من أو من هذه؟ قال وقد حتى الزمخشري وابن حزم والآمد وابن برهان أنها تكون بمعنى صار فلا تختص بوقت وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكفر فليستنشق الاستنشاق هو إدخال الماء في الأمر المعنى الإجمالي يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات لكل فقرة حكمها الخاص بها أولا فذكر أن المتوضع إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشار والاستنثار المذكور في الحديث لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضع بغسله وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وطر أقلها ثلاث وأعلاها ما يمقطع به الخارج وتنقي المحل إن كانت مترا وإلا زاد واحدة توتر أعداد الشفعي وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رقبا حتى يغسلها ثلاث مرات لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه فلعلها تصيب بعض المستقدرات وهو لا يعلم فشرع له غسلها للنظافة المشروعة قبل أن نعرض لخلاف العلماء الذي ذكره الشارح نقول هذا الحديث اجتمل على ثلاثة آدات أولها الاستمشاق والاستمثار وهو خاص بالأمر والثاني الاستجمار وهو موضع الأذى والثالث غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم أما الأول وهو الاستنشاق والاستنثار فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من حكمة مشروعيته فانظيف الأنف للتمكن من إتقان القراءة بإخراج الحروف من مخارجها ونحو ذلك ومنها دفع الشياطين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ وفي بعض الروايات بدون ذكر التوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يذيت على خياشيمه متفق عليه من حديث أبي ضريرة رضي الله تعالى عنه وهذه العلة أولى بالاعتبار من سابقتها وهي لذلك ما قد يحدثه الشيطان من أثر مديكه على خياشين الإنسان قال ابن سيميا رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وتقصيص النبي صلى الله عليه وسلم ألف شاق بالأمر لا لأنه أولى بالتطهير من الفم كيف والفم أشرف لأنه محل الذكر والقراءة وتغيره بالخلوف أكثر لكن يشبه والله أعلم أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك وأكد أمره وكان غسله بعد الطعام مشروعا وقبل الطعام على قول علم اعتناء الشارع بطهيره بخلاف الأنفه فإنه ذكر لبيان حكمه خشية أن يفمل وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يذكر في موضع ما لا يذكره في مواضع أخرى اكتفاءاً بما سبق ذكره وبيانه والشريعة تأخذ من مجموع الأدلة لا من مفرداتها سنقول مثلاً ثبت عن النبي صلى أنه سئل أسئلة مترادثة أحب العمل إلى الله ونحو فكان الإجابة إيه؟ واحدة أم متفاوتة ومختلفة؟ لماذا؟ الاختلاف هنا يكون باعتبار حال السائل فمن يلمس تقصيره في جانب من الجوانب يجعل هذا الجانب من أهم الأعمال وأفضلها عند الله تبارك وتعالى للتركيز على هذا الجانب وهكذا فهنا لما تعددت الأدلة في استحباب أو باستحباب تطهير الفم وتأكيد ذلك بالسواك ونحو ذلك اكتفى بهذه الأدلة عن ذكره هنا وإنما أشار إلى حكم الاستنشاق والاستنثار باعتبار أنه لم يسبق التنبيه إليه أو لم يسبق التأكيد على حكمه هذا فيما يتعلق بالأمر الأول أما الأمر الثاني وهو الاستجمار فدل على مشروعيته أحاديث كثير منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا اتى احدكم الخلاء فلا تستقبلوها يعني القبلة ولا تستدبروها ولا يتنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة احجار وينهى عن الروث والرمه رواه أحمد رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا يعني النبي صلى الله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 فقال أنا أبو هريرة فقال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروسة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم صرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما قال العظم والروسة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن من الصيبين ونعم الجن فسألون الزادة فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروسة إلا وجدوا عليها طعاما وهذا يقطع بجواز الاستجمار بالشروط المبينة في هذه الأحاديث ومنها أن تكون الأحجار طاهرة منقية ألا تكون عظما أو روسة ألا تقل عن ثلاثة أحجار ألا يكون المستجمر به محترما ودل تقصيص النهي عن الاستجمار بالعظم والروسة على جوازه بغيرهما من كل طاهر منقن من حجر أو ورق أو خشد أو نحوها وهو مذهب الجمهور وخرج بقولنا أن يكون المستجمر به محترما الكتب الشرعية والمطعوم لآدمي أو بهيمة وخرج به المغصوب أيضا واشترق الجمهور لجواب الاستجمار أن لا يتجاوز الخارج الموضع المعتاد وقال تشيخ الإسلام بثين يا رحمه الله فقال فيه اختيارات ويجزئ الاستجمار ولو تعد الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صرفا لم في ذلك تقدير فهذا القول قوي جدا بل هو الأولى بالاعتبار لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى زالت النجاسة زال حكمها بغض النظر عنه كون الخارج فاصر على محل الفروج او تعداه الى غيره المهمة في النهاية زالت النجاسة عن موضعها ام لم تدل فاذا زالت خلق وان لا فكما قلنا الحكم يدور مع الا في شيء ومما يؤكد مشروعية قطع الاستجمار على وطر ما رواه مسلم عن جادر رضي الله تعالى عنه عن سلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند مسلم أيضا من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر وحديث سلمة بن قيس إذا توضأت فانتتر وإذا استجمرت فأوتر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد بإسناد ضعيف يرويه مجهول عن مجهول هذا فيما يتعلق به المسألة الأولى والمسألة الثانية المسألة الثالثة مسألة غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء لغ مسلم رحمه الله فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها قال الحافظ هي أذين في المراد من رواية الإدخال لأن مطلق الإدخال لا تترتب عليه كراها لمن أدخل يده في إناء واشع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء بل ليس معلقا بالإدخال وإنما معلق بإيه؟ بوضع اليد في الماء أو بغمس اليد في الماء فممكن يدخل يده في العناء لكن لا تصل إلى الماء فلا يتوقف على مجرد الإدخال حكم إنما الحكم مرتب على مس الماء أو ملامسة الماء وقوله في الإناء جاء في رواية في وضوئه ولفظ الإناء تخرج به البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليدين فيها على تقدير نجاستها ثم إن الغالب أن يضع الإنسان يده عند نومه في إيه في إناء لأنه غالبا ما يكون نائما في بيته فلا يصل إلى بركة أو حوضة أو نحو ذلك فصحيح أن الإناء خرج مقرج الغالب لكن كفرة الماء وقلته لها اعتبارها في الحكم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال الشارح اختلاف العلماء اختلف العلماء في النوم الذي شرع بعده غسل اليد فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل ونهار لعموم قوله فسلم من نومه وخصه الإمامان أحمد وداود الراهري بنوم الليل وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل وبما وقعت في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل والراجف المذهب الأخير لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة وإنما يغلب عليها التعبدية فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم لأنه على خلاف الغالب والأحكام فتعلنك بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص ثم اختلفوا أيضا هل غتلها واجب أو مستحب فذهب الجمهور إلى الاستحباب وهو رواية أحمد رواية عن أحمد وهو رواية عن أحمد اختارها الخرقي والموسط ابن خدامة والمجد ابن تيميل والمشهور من مذهب أحمد الوجوه ويدل عليه ظاهر الحديث هذه الفقرة اجتملت على ثلاثة أشياء أولها إيه هل الحكم يعم كل نوم أم يخص نوم الليل فقط الثاني هل الحكمة في هذا الغس معقولة المعنى أم غير معقولة أي تعبدي الثالث هل الغسل غسل اليدين قبل ضمسهما في الإناء واجب أم مستحب نبدأ بجزئية الأولى ورجح أن النوم المعتبر نوم الليل وهذا بخلاف ما عليه جمهور العلماء ومن نوادر ما يقع من ابن حزم رحمه الله موافقة الجمهور في هذه المسألة قال أعني ابن حزم وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة والظاهر والله أعلم أن ابن حزم كان يقدر الإمام أحمد رحمه الله تعالى تقديرا بالغا فما ذكره مرة باسمه إلا وقال الإمام من ناحية وعلق عليه بمنتهى الأدب أو علق على كلامه بمنتهى الأدب بخلاف الآخرين وأكثر الأحوال يقول وقال بعضهم أو قال قوم أودعى قوم ولا يصرح باسم الإمام أحمد طبعا لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقدر النصوص تقديرا عظيما وكان ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ذلك منقبة لأحمد لم يشاركه فيها غير هذا والله أعلم. فقال هنا ادعى قوم أن هذه نوم الليل خاصة وهو خطأ بل يقال بات القوم يدبرون أمر كذا وإن كان هارا هذا الكلام مقبول والغير مقبول يعني لو طالعنا قوله تعالى يستقفون من الناس ولا يستقفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يبيتون هنا يعني يمكرون ويدبرون أمرا يمكرون به للإسلام وأهله فهل يلزم أن يكون هذا في الليل أم يمكن أن يكون في النهار وفي الليل على حد سواء ممكن لكن أيهما أغلب لأن الاستخفاء أو الليل محل الاستخفاء وهو أرجى لحصول هذا الاستخفاء أما النهار فمعلوم أن الاستخفاء فيه بيكون نادرا فبالتالي لا يصلح لابن حزم رحمه الله تعالى ما قال ولهذا رده ابن عبدالبر رحمه الله قال لأن الخليل قال في كتاب العيون وده المهم يعني في مثل هذه الأمور عندما يقع اختلاف بين الفقهاء في معنى لغوي يبقى يرد الأمر إلى مين إلى أهل الاختصف أهل اللغة قال لأن الخليل قال في كتاب العيون البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وبغير نوم يبقى بات يعني دخل فين في الليل سواء نام أو لم ينم قال ومن قال بيت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ ألا ترى أنك تقول بيت أراعي النجوم أي أنظر إليها ينفع أو ينفعش تقول بيت أراعي النجوم أو بيت أرقب القمر هذا كنت فين؟ في الليل ومع اليقظة ولا لا؟ مع اليقظة لأنه لا يرفض القمر أو النجم إلا وهو مستيقظ نعم ورجح بعض العلماء ما قاله أحمد رحمه الله تعالى لعدة أمور إن النوم هنا نوم الليل خاصة أولها أن دخول نوم الليل متيقا ودخول غيره مشكوك فيه والأصل عدم التكليف يعني إيه الكلام ده كل العلماء اتفقوا على دخول نوم الليل أم لا الاتفاق قائم على دخول الليل نوم الليل يبقى ده الحكم فيه يقيني بخلاف نوم النهار فوقع فيه الاختلاف طيب اه التكليف ام عدم التكليف بالأصل عدم التكليف لأنه لا تكليف الا بعد ورود الشرع واذا قعدة ذكرتها لكم قبل ذلك لا تكليف قبل ورود الشرع ما لم يرج الدليل على التكليف بكذا في وقت كذا او بالاطلاق فيبقى الامر على ايه على عدم التكليف طيب الثاني أن نوم الليل أطول من نوم النهار عادة والقاعدة الفقهية العادة محكمه يعني إيه؟ يعتبر ما جرى به العرب ومعتاده الناس في فهم النصوص الشرعية ده معنى قولهم العادة محكمة أي تعتبر عند استنباط الحكم من دليله الأمر الثالث أن نوم الليل علقت به أحكام تختلف عن نوم النهار من ذلك ما عليه جمهور العلماء وهو الصحيح من أن أذكار النوم خاصة بنوم الليل الأمر الثاني وهو اوضح في الدلالة حديث عقد الشيطان يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد نام امتى؟ بدليل ايه؟ عندنا عمرين الامر الاول عليك ليل طويل فارخد الأمر الثاني وإلا أصبح خبيثاً النفس كثلان يبقى هو في الأول عمل من وخ... ثم خصه بإيه؟ بنوم الليل بدلالتين الدلالة الأولى عليك ليل طويل التنيف وإلا أصبح خبيث النفس كثلان أيضاً من المرجحات لهذا القول ما رواه ابن أبي شيبة بإثناز صحيح اللي هو نسهب هنا إلى الترمذي إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء الحديث الحقيقة إن هذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ولولا أني أخشى أن يكون هذا اللفظ غير محفوظ لكان قاطعا في محل نزاع ولا لا. طيب. الأمر الامر بعد كده من المرشحات قوله تعالى اف امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا دياتن وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا وضحا وهم يلعبون فهنا ربط بين الديا والنوم يبقى هنا دل على نوم الايه نوم الليل فهذه الحقيقة الأمور الأربعة هذه ترجح قول من قال بي النوم في هذا الحديث هو نوم الليل ولكن هذا لا ينعمل اتحبابه في نوم النهار لكن هيضع الخلافة ايه في الحكم من جهة الوجوب او عدمه هل غسل اليدين قبل غمسهما في الاناء واجد ام مستحب لو قلنا مستحب هيبقى في الليل أشد استحبابا من النهار ولو قلنا واجب هنا سينظر الليل الآن متفق عليه ويبقى نوم النهار هل يصلح أن يقاس على نوم الليل أم لا يصلح الأصل عدم القياة أصل عدم القياة حتى وإن كان احتمال مرور اليد في نوم النهار تحتماله في نوم الليل لكننا نرتبط لي النص الشرعي وما كان ربك نسيا الامر الثاني ايه مسألك هل العلة تعبدية ام معقولة المعب هذه الجزئية سيأتي بيانها مع بيان حكم غسل اليدين هل هو واجب أم مستحف قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في اتداء الوبوع عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر وهذا هو الأصل الأصل هي أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه فريد وذهب غيرهم إلى عدم وجوب مطلقا وهو مذهب مالك والشافعين والأمر محمول على النذب واستذل على ذلك بوجهين أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعراب حديث الأعراب في إيه توضأ كما أمرك الله ولم يذكر له في بداية وضوءه غسل اليدين فقول توضأ كما أمرك الله ظاهر إيه البدء بغسل الوجه لأنه لم يسبق ذكر غسل الوجه غسله غيره واضح وجه الدلالة الآن في أحديث الأعراض في توضع كما أمرت الله ولم يأمره بغسل في يدين صحيح ثبت غسل اليدين في أحديث أخرى فدغيته يفيد الاستحباث فقط استحباث تقديم غسل اليدين على غسل الأعضاء الواجب غاستاه فيه الوضوط فلا يفيد للتحباب لأن الفعل يفيد للتحباب إنما كلمنا الآن على, إيه؟ على الوجوب والوجوب يكون بالأمر الثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل وقد دلت دليل وقامت القرينة هاهنا فإنه سسلم علل بأمر يقفضي الشك وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده والقواعد تقفضي أن الشك لا يقفضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا والأصل الطهارة في اليد والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب فيه معنى الكلام إيه قاعدة الاصل الطهارة واضحة ولا تحتاج الى بيان ها؟ الاصل الطهار الاصل الطهار والمؤمن لا ينجس يبقى متى يحكم على موضع منه بانه نجس اذا رأى النجاسة عليه اما قبل ذلك فالاصل الطهار طيب. والشك في العلة هل يبنى عليه حفظ؟ يبقى عندنا يقين وهو الطهار وعندنا شك والقعدة اليقين لا يطرح بالشك او لا يزال الشك لكن العكس هو الصحيح اللي هو اليقين يطرح الشك يبقى عندنا امر مستيقا وهو الطهار اللي هي الاصل فيبقى حكم هذا الاصل مصحوبا او مستصحبا الى ان يثبت خلافه دي معنى الاستصحاب اللي هو ايه بقاء الحكم السادق في الحاضر واللاحق حتى يثبت خلافه اللي هي بقاء ما كان على ما كان ما كان ايه الصهار كيف اتبقى الصهارة معنا حتى يثبت عكسه وضحكينا الكلام. طيب. ده معنى كلام الايه? البيدقي. يبا احنا بيقول عندنا الان يقين وهو الصهارة. وفي شك فانه لا يدري اين باتك يدف واليقين لا يطرح بالشك. وانما المستصحب هو حفظ في الصهارة. وضح الكلام. نعم. بنقول الشك لا يطرح اليقين، بل اليقين يطرح الشابق الأصل ما كان على ما كان يعني عندنا حكم الثهارة هو السادس فيبقى الأمر على حكم الثهارة في الحاضر وأيضا في المستقبل حتى يثبت خلافه ما هو ده معنى للأصحاب، نحن نفطر كلمة للأصحاب معنى هاي؟ كلام دقيق العيد ولا؟ ما انا مش فكر اتنين ولا ثلاثة انا بقول كلام سرب انا مش عارف اتنين ولا بقى الاصل بقى مكان على مكان ده شرح لكلمة الاستصحاب الاستصحاب ايه؟ لوضقاء الحكم الماضي في الحاضر والمستقبل على حاله حتى يثبت خلافه اه واجيب عن حديث الاعراضي لأنه عام في الأحوال وهذا خاص بحال الاستيقاظ ولا ينافيه ليه؟ لأن الأصل إن العام يعمل به في موضعه والخاص يعمل به في موضعه فقول النجس سلم للأعراب توضع كما أمرك الله هو ممكن يتوضع في اليوم كم مرة؟ ممكن خمس مرات أو أكثر قال لأ طيب هذا عام إنما كلمنا الآن في محل واحد فقط وهو القيام من النوم يبقى هنا حديث الأعراضي أعنم الحديث أبي هريرة فيه الأمر بغسل اليدين قبل وضعهما في ماء الوضوء ثم هذا ليس من مسمى الوضوء الشرعي هو قال له توضأ كما أمرك الله فكلمة توضأ معناها إيه ها المقصود بها المعنى الشرعي للوضوء اللي احنا عرفناه بانه غسل اعضاء الله عز وجل بغسل اعضاء مخصوصه مخصوص ده, ده الوضوء الشرعي انما هو امر بغسل اليدين يبقى ده من الوضوء الشرعي ولا عن مسمى الوضوء الشرعي فلا يعكر على الوضوء الشرعي ولا الوضوء الشرعي يعكر ايه يعكر عليه لأن إيجاب مطلق أو لأنه إيجاب مطلق عن قيد إرادة الصلاة إذا قام من النوم يغفل يد سواء أراضي صل أو لم يرد الصلاة فنقول هنا لأنه إيجاب مطلق عن قيد إرادة الصلاة فإنه يغفل يديه ولو لم يرد الوضوء فهو واجب آخر وحديث الأعراض ليس إلا في الوضوء للصلاة وقوله صلى كما أمرك الله شامل لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنه خاص بالآية ليه؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليصاع بإذن الله من يطع الرسول فقط أطاعه إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل في وجوب التعظيم والتقدير عن أمر الله سبارة وتعالى لقيما وإن المسألة تتعلق بإيه؟ بحكم شرعي ومن هنا صلى الله عليه وسلم ألا على إني أوتيت القرآن ومثله إيه؟ معه نعم هذا فيما يتعلق به حديث الأعراض طيقة إيه؟ الشك في العلة هل قوله صفلا فإنه لا يدري أين باتت يده شك في العلة أم شك في إدرات العلة ها والفرق بينهم إيه؟ احنا هنسلم بان الشك في العله يضعف الحكم الشكة في العله يضعف الحكم لان زي ما قلنا الشك لا يفرح اليقين ولا يبنى على الشك حكم إن الظن لا يغني من الحق شيء طيب فالشك في العلة يعمل يضعف الحكم لكن الشك في ادراك العله لا يغير من الحكم لان بنقول انت شكيت في ادراك العله معناه ايه يا ترى هي العلة ايه كذا ولا كذا ولا كذا فشكك انت في العلة لا يضعف الحكم اذا كان الله عز وجل ورسوله يعلمه ومن ثم امرنا شكت الفريق بين الاثنين يبقى عندنا في شك في العلة دم يضعف الحكم اذا كان بالامر يبقى يعمل ايه ينزلوا من الوجوك الى الاستحباب ده الشك في العل اما الشك في اضلاك العلة فلا يغير من حقيقة الامر شيء وضح كلام قبل ما ندخل ثم نأشي الكلام ابن دقيق العيد قال الصنعاني وأما الشك في العل ففيه عندي بحث لأن الشارع إذا أمر بأمر وجد امتفال وإن لم نعلم علته ولا ذكرت فإن أمره مثير للعلم بوجوب ما أمر به لقيام الحجة على وجوب انتفاله صلما ان الله عز وجل او ان نفسلم امر بهذا الشيخ فمجرد الامر يحرك العاطفة ويثير المرء الى تنفيذ ما امر به ادرك العلة او لم يدرك العلة وهذا هو معنى الاسلام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امران ان يكون لهم فإنما كان كل مؤمن إذا دعونا الله ورسولكم بنام أن يقولوا سمعنا وأطعنا فمجرد إن ده أمر من الله عز وجل أو من النصف سلم فيلجمه النسل عليه سواء علم العلة أو لم يعلمها ذكرت أو لم تذكر قال وتعليله هنا بقوله لا يدري يحتمل أنه ليس أو يحتمل أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل بل تعليل لمقدمة مصوية يعني فأن في تقدير محذوف هنا كأنه قال فإنك جاهل لا تدري أو فإنه جاهل كأنه قال فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده ونحن قد عرفنا بأنها باتت في محل واجب عليه غسلها فهذا الاحتمال ليس ببعيد وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب يعني معنى الكلام ايه كلام اللي قدمت باندام الشك في العلة ولكن شك في ادراك العلة يبقى هنا العلة نحن قد نعلمها وقد لا نعلمها وسواء علمناها او جهلناها فالله عز وجل قد علمها وامر نبيه ان يأمرنا بغسل ايدينا قبل ان نضعها في الانان يبقى احنا ننزل على ايه على هذا الأمر وإن شككنا في العل هل هي وقوع اليد على ما او أو مبيت الشيطان على اليد يعبث بها؟ او وضع اليد مثلا في الأنف اللي فيها مبيت الشيطان او نحو ذلك نحن لا ندريه العل وبالتالي شكنا هنا في إدرس العل نعم ومنه قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أي نحن نعلم فنأمرها بالاستعداد وأوضح من ذلك قول سسلم في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه إذا حاصرت قوما فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تبري تصيب حكم الله عز وجل أم لا فعلل بأمر يبطضي الشك وهو هل ما حكم به هو حكم الله عز وجل فيهم أم بخلافه فإن حكم فيهم بحكم وادعى أنه حكم الله عز وجل ولم يكن كذلك فقد كذب على الله عز وجل لكن عندما يقول هذا حكمي أو هذا ما أراه يبقى إيه سواء وافق حكم الله عز وجل او خالفه فقد برئت عهدته ومع ذلك انزلهم على حكمه واجب ام مستحب واجب باستفاق العلماء انزلهم على حكمه واجب باستفاق العلماء فهنا نقول كتاب فانك لا تدري اين باتت يدب وانما قد علمنا نحن ودرينا نحن فامراك بالغسل قل بالضبط كما ان ده هل أصاب حكم الله أو لم يصبه هو مأمور أن ينزلهم عليه على حكمه وهذا الإنزال حكمه واجب قال فإنك لا تدري تصيب حكم الله أم لا فعلن بأمر يقفض الشك والأصل المستضحف على خلافه مع أنه يجب إنزالهم على حكمه من حاصرهم فإنه تعليل لمقدمة مطوية كأنه قال فإنك جاهل لا تدري بحكم الله فيهم وإذا كان جاهلا فلا يجوز له العمل بما يجهله فلا يجوز له العمل بما يجهله استدل أبو عوان على عدم الوجوب في وضوئه من الشن المعلّق بعد قيامه من النوم كما في حديث ابن عباس عندما بات عند النبي سلم او عند خالفه ايه ميمون قال فقاما سلم الى شن معلق فتوضأ ولم يذكر انه غسل شن فاقرغ منه على يديه فغسلهما اولا ولم تنهض همة ابن عباس لذكر ذلك وعدم النقل لا يستلزم عدم الفعل طيب الامر الثاني ان هذا أمر محتمل والعلماء يقولون إذا تعدد الاحتمال فقط الاشتبلاد يحتمل أنه فعل ويحتمل أنه لم يفعل وعند هذا الاحتمال لا يصلح أن يعارض هذا الدليل الدليل الآخر الذي هو نص على الوجوب أو الإلزام يقول هنا الصنعامل ولا دليل فيه فضايته أنه لم يذكر ذلك ولا يدل على عدمه ولئن سلم فيحتمل أنصفا لما كان عالما أن يده بافت في طهارة فلا يرد على من يرى أنها إذا كانت كذلك فلا يلزم غسلها طيب هنا نأتي إلى مسألة العلم قبل شخص سنتين رحمه الله في المجموع وأما نهس صلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يصلها ثلاثا فهو لا يقضي تنجيس الماء بالاتفاق بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرا وأنه قد يقضي إلى التأثير وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس يعني هذه المقدمة يعني اذكروها لأنها يأتي كلام مثل حزم رحمه الله إنه لو وضع يده في إناء قبل أن يغسلها وتوضع من هذا الإناء فوضوه باطل وإن اختسل فيه فوشله باطل لكن الاتفاق قائم على إن وضع اليد في الإناء لا يدل على نجاحه بالإيه؟ الماء وطالما إن الماء فاهر فالأصل في فيه؟ جواز التطهر به قال وأما الحكمة في غشل اليد ففيها ثلاثة أقوال أحدها؟ أنه خوف نجاسة تكون على اليد مثل مرور يده على موضع الاستجمار مع العرب او على زبلة ونحو ذلك والثاني أنه تعبد ولا يعقل معناه وذل رجحه الشارع الثالث أنه من نديس يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين من حديث أبي هرير المتقدم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشف بمن خريه أو بمن خريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشوم فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن ذلك سبب للغسل وهذا في الحقيقة أقرب إلى التعليل منه من مسألة خوف النجاس ليه؟ لأن قلنا الآن الشيطان يبيت على خيشوم طيب كما يبيت على خيشومه ممكن يعبث بيده ام لا ممكن يعبث بيده لان لما بيت الشيطان على خشوم الانسان لا يستلزم ها وقوف اذاه عند هذا الموضع بدليل ايه ها الله يبرك فيك بدليل يعقد الشيطان على قوافية احدكم بدليل ايه بال الشيطان في اذنه اذا الشيطان له مواضع يحاول إيذاء المرء من خلالها بل إن النساء قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى قدام طيب يبقى إذا كان كذلك سلا يبعد أن يلامس يد النائم ويعبث بها بما قد يضره ان استعملها قبل إيه قبل غسل ممكن ولا لا طيب مرور اليد على موضع النجاس أكثر وقوعاً أم هذه الأشياء التي نتكلم عنها لا شك أن هذه الأشياء أكثر ليه؟ لأن الإنسان مثلاً ممكن يعبث بأنف ونايم ولا لا هذا أقرب ولا إنه يدخل يده إلى أن تصل إلى دبله أو قبله عزكم الله طبعا العبت بموضع عبت الشيطان بها باليد وهي مكشوفة أقرب أم وصول اليد لموضع الأذى عبت الشيطان بها أخرى فالتعليم بمسألة وضع اليد أو وصول اليد إلى موضع الأذى وحده لا يدفع وهيأتي بعض الأترابات لابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك لأنه هو قال إذا كانت المسألة مسألة مبيث اليد أو وصول اليد إلى موضع يحتمل وجود الأذى فيه أو يحتمل وجود الأذى فيه يبقى هنا الامر بغسل ما بين الهليتين او الفخذين اولى بايه اولى بالحق ولا لا لان هو الشبعة رحمه الله لما علل المسألة قال انهم كانوا بيستعملوا الحجار والحجارة غالبا ما يكون الانقاء بها غير تام فعندما ينام وكانوا يلبسون الصوف ونحو ذلك والجو حر فأخر النجاسة مع العرق بعمل ايه بينتشر في المكان فيمكن ان اليد تمر على هذا الاذى فتنجح هو ممكن لكن واحد يقول طيب مع التحفظ اني كلب الشروات او وضع ايده في جاون او نحو ذلك يبقى معنى ذلك الامر هنا طيب لكن جمعت الامور الاخرى التي ذكرتها اولى بتعليل من هذه الايه من هذه العله او نقول ان الامر للتعقد طالما ان احنا عاجزين طالما أننا عاجزون عن إدراك العلة فالأصل إيه؟ التعبد ويأتي مزيد بيان هذه المسألة إن شاء الله وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يمكن أن يراد به ذلك فتكون هذه العلة من العلة المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار يعني مسألة نبيل الشيطان على يده او عبث الشيطان بها أو نحو بذاته قال الخطاب وفيه أن الأخذاء بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات اولى العمل بالاحتياط في باب العبادات ايه اولى ليه لان الاحتياط فيه فراءة للذنب بخلاف التساهم لكن هنا شرط او قيب قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط الى حد الوسوة لان ممكن الانسان به غلبت الاحتياط على فكره أو سعيه أو عمله يقع فين؟ في الوسوس فهو إيه الاحتياط الشرعي ها؟ الاحتياط هو استقصاء وتحري سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها فهو ده الاحتياط يبقى الاحتياط ليس معنى الخروج عن السنة وإنما الوقوف عند السنة والالتزام بها في كل شيء فهذا هو الاحتياط الشرعي المقبول بعيداً عن احتياط الموسوسين بل احتياط إنه ينظر الناس لم فعل ماذا وترك ماذا فما فعله فعله وما فركه فركه قال ما يؤخذ من الحبيث يقول كيف نوفق بين نبيتي الشيطان على فيشوم الإنسان وحديث أبي هريرة في تعليم الشيطان له قراءة آية الكرسي وقوله فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح هذا معناه أن الأول عام والثاني خاص فمن قرأ آية الكرسي فقد تحصن من مبيه الشيطان على خشومه أو عبث الشيطان ببدنه أو عقد الشيطان على خفاه ونحودات ذاته إذا هو الأصل محاولة الشيطان لإغواء الإنسان والعبث ببعض بدنه وتثبيطه عن الطاعة ومنعه من الخير أو من فعل الخير فإذا تحصن الإنسان من كيده بالأمور الشرعية فقد سلم من هذا الأذى فهي كعام وخاص نعم إن شاء الله قراءة أية الكرسي وغيرها من المحصنات أو التحصينيات زي مثلا الب... فاسمها عند دخول البيت سألت الاستعادة عند كذا وإلى آخر يقول ممكن القرين من الجن هو الذي يبيت على كل شومه هذا احتمال آخر جزاك الله خير إن قوله ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح يكون بالنسبة للشيطان الذي هو بخلاف القرين لأن النفس السلم ذكر تعديث ابن مفعود في الصحيحين وهذا لقظ مسلم رحمه الله تعالى ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قال وإياقلا وإيايا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه في أسلم وقال مسلم في حديث جابر عند مسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه فهذا يمكن أن يكون المقصود به القرين والقرين يكون له التسلط على سيشم الإنسان وكذا حتى مع هذه التحصنات لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن عموم قول الشيطان يدخل به هذه التحصنات وإلا لو لم تنفع مع القرين فلا فائدة منها نعم. قوله ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الاستنشاق والاستنثار قال النووي فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق وهيأتي تفصيل هذا الكلام في حديث عثمان إن شاء الله الثاني أن الأنف من الوجه في الوضوء أقضى من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم وهذا أحد الأقوال التي رجح بها القائلون بوجوب المضمضة والاستنشاق هذا الوجوب إنهم جعلوا الأنف والثم من جملة الوجه المأمور بغسله الثالث مشروعية الإيثار لمن استنجى بالحجار قال المجد في المنطقة وهو محمود على أن القطع على وثر سنة فيما زاد على الثلام معنا هذا الكلام إيه؟ إنه لا يجوز له أن يكتفي بما دون الثلاثة حتى وإن حصل الإنقاء لكن هل المقصود ثلاثة أحجار أم حجر له ثلاث شعث الصواب أنه يمكن لاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعث هذا رأي الجمهور خلاف من ارتبط في العدد كأبي محمد بن حز رحمه الله تعالى والقطع على وسر سنة لكن بشرط أن يقل عن إيه؟ عن ثلاث وقال بعضهم بالوجوب لعموم الأمر بقطعه على وث قال ابن حجر استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستمجاء مخصوص بالرقصة مع بقاء أثر النجاسة عليه معنى السلام إيه ها؟ موضع لاستمجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه لأن العلماء وطبعا كلام ابن حجر هنا مبني على إيه على تعليل الشفعي ومن واثقه بأن غسل اليدين لاحتمال مرورها على النجاسة في محله فإذا سلمنا بهذه العلة فبنقول إيه طيب كيف يأمر بغسل اليد مع مرورها على النجاسة ولا يأمر بغسل موضع النجاسة فنقول هذا من باب الرخصة ان الرخصة لا تتعدى موضعها والكلام هذا منضبط ان لا يجوز نقل الرخصة من موضعها الى غيره فلا يعمل بالرخصة الا على قدر الترخيص فيها وبها يعني مثلا يقولوا ايه يرخص ليه المرء. أن يأكل من الميتة بما يحقر حياته إن لم يجد ما يقيم حياته هل يرقص له أن يأكل إلى حد الشبع أم بالقدر الذي يقيم حياته فقط يبقى هنا بنقول أن الرخصة لا يتجاوز بها الموضع الذي شرعت فيه أو لأجله ده معنى الكلام ثامثاً مشروعية غتل اليد من نوم الليل وتقدم الخلاف في تقصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحباب وجوب الوضوء من النوم هذا فيه نظر بل برض ليه؟ لا ما لا قدمنا ان الوجوب واضح أن الوضوء واجب بماذا؟ ها؟ مع الحد قلنا الوجوب معلق بإرادة الصلاة مع الحدث إذا قلتم إلى الصلاة محدثين أما إنه يوجب أو إنه يجب لأمر آخر فهذا ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيان في حديث ابن عباد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء وكان على موعد مع فعاء فقيل له ألا تتوضأ قال ما أردت صلاة لأتوضأ تبقى معنى إيه إن الوضوء لغير الصلاة لا يجب والكلام تقدم في مسألة إن حديث الأعرابي أخف أعمل من حديث غسل اليدين عند الاستفاة حديث الأعرابي أعمل إيه لأنه يتوضأ في اي وقت. ويتوضأ للصلاة بحسبه. اما الاستيقاظ فهو وقت واحد فقط. اللي مأمور به هو غسل اليدين قبل ان يضعهما في الانان. اما يتوضأ او غير يتوضأ او لا يتوضأ فهذا مرتبط بارادة الصلاة او عدم ارادة الصلاة. طبعا اذا كنا نتكلم في الصلاة باعتبار ان هي أظهر الأمور التي يجب لها الوضوء في الخلاف بمسألة مثل مصحف ونحو ذلك فمسألة قوله وجوب الوضوء من النوم هذا فيه نظر نعم يذكر الله فيه. وجوب الوضوء من النوم ونحن نقول وجوب الوضوء من النوم إذا حملنا على إنه ناقض او النوم ناقض للوضوء نقول أيضا إذا هذا الصلاة بعده او نقول هنا ايه ان النوم ناقد للوضوء وليس موجبا للوضوء نعليش عنا عايزين نضبط الالفاظ هو وجوب الوضوء من النوم انا وانت والثالث والعشر يتهموا منها ايه انه اذا قام من النوم يجب عليه توضع صلى او لم يصل انما نقول فيه هنا انه ناقد للوضوء فهيأتي بيانه ان شاء الله في محلة السابع النهي عن إدخالهما او عن إدخالها يعني اليد الإناء قبل غسلها وهو إما للتحريم أو للكراهية على الخلاف وجوب الغسل أو استحباب الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ولحو ذلك هذا الكلام يناقض ما رجحه آنفا من إن العلة تعبدي هو قال ايه فوق الله يبرك فيه وإنما يغلب عليها التعبدي ثم قال بعد ذلك الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظار فهذا فيه تناقض بين المتقدم والمتأخر وقوله ولكن الحكم للغالب هذا إذا سلمنا بمسألة اللهم العلة معقوله وليست تعبدي قوله وإذا اتصيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحادثا بهما ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثا طيب من فوائد هذا الحديث استحباب الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإتهام بالكناية فإنه لم يقل فإنه لا يدري لعل يده تمر على فرجه أو دبره أو نحو ذلك يعني هو لم يبين موضع مرور اليد اكتفاعا بإيه؟ بإن هذا أمر يحتمل عدة أشياء فلا نذكر هذه الأشياء ولا نفصلها لأنها تخدش الحياة قال فإنه لم يقل فإنه لا يدري لعل يده تمر على فرجه أو دبر أو نحو ذلك بل كان عن ذلك بما يحصل به الإثهام ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت مسلم عن غسلها من المحيط فأمرها كيف تختفل قال خذي فرصة من مسكن فتطهري بها قالت كيف أتطهر قالت أطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري قالت عائشة فاكتبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم وفي رواية كذي فرصة ممسكة فتوضعي ثلاثة قال ثم إن نسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضعي بها لأن المسألة تعلقت بموضع يتحرج المرء من التصريح به قال الحافظ وفيه استحباب الكنايات، فيما يتعلق بالعورات وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجلة وتكرير الجواب لإفهامه وإنما ترره مع كونها لم تفهمه أولا لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توضأي أي في المحل الذي يستحي من مواجهة المرأة بالتصريح به آخر هذه الفوائد قال العراقي ينبغي للسامع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع القواصر الرادة لها وأنه لا يضرب بها الأمثال فقد بلغنا أن شخصا سمع هذا الحديث فقال وأين باتت يده منه فاستيقظ من النوم ويده في داخل ذبره محشورة يعني تصور يعني هتروح إيلو فين يعني فاستبعد وقوع شيء قبيح أو ضار أو نحو ذلك فكان أنعاقبه الله عز وجل بما سمعتم قال فلم تخرج حتى تاب وأطلع عن ذلك والأدب مع أقواله تسلم بعده كالأدب معه في حياته لو سمعه يتكلم فعندما يسمع كلام نفسلم من إنسان القضية ليست في القائل أو الناقل لكلامنا سلم ولكنها في, في كلام نفسه وكلامنا سلم افترض أني اللي بيكلمك الآن هو النبي سلم لأن الواسطة لا تقدم شيئا ولا تؤخر ونقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها فقرأ عليه جملة لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم ير وجهه فلما طالت ملازمته له ورأى حرقه على الحديث كشف له السطرة فرأى وجهه وجه حمار فقال له احذر يا بني أن تسبق الإمام فإني لما مر رضية الحديث أي ها أما يقشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله عز وجل رأسه رأس حنار يقول لما مر في الحديث وسمعت هذا الكلام استبعدت وقوعه فتبقت الإمام ففار وجهي كما تراه طبعا نحن يقول الطيب يا من من الناس من يربع حديث النفس السلم ويستبعد وقوعه والآخره فلماذا لم يحدث هذا؟ يقول إن الله يملد الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ولا يشترط أن يقع العقاب بمجرد العمل او الخطر الحديث الخامس في اي استثفار حول هذا الحديث قبل ما ننسيه الخامس تقدر تقدر من شكول بقى هي موجودة في طرح التفريق يقول الحديث ورد في غمس اليدين في الانان طيب لو قام احدنا وفتح صنبور الماء هل يغسل ايضا نعم يغسلها ايضا لما يحتمل من ما ذكر من اشياء سبق بيانه ما هو بقية الكلام اذا اقول الان سبق او يحتمل وجود علا الاخرى غير التأثير في الماء الذي سيستعمله بعد ذلك وهي عبث الشيطان او انها تعبدية فاذا قلنا ان الشيطان يعبث بيده او ان يد قتبيه في موضع شيطان ان هو يضع يده مثلا في اذني ويكون الشيطان بال في اذني مثلا او يضعها في انفي او نحو ذلك المهم انه وصلت الى موضع الشيطان او الشيطان وصل ايه اليه فتبقى علة ايضا معقولة المعنى لان المرء مطلوب ان هو يبتعد عن كل مرضع فيه للشيطان اكثر هذه واحدة ان النفس صلت امر وعلل بعلة غير مدركة فانك لا تدري اين باتك يبقى هنا نفس للتعبد ويؤجر المرء على ذلك وهذا لا خلاف فيه في مسألة استحباب غسل اليدين قبل الايه الوضوض او عند القيام من النوم يبقى هتاخد نفس الايه نفس حكم الاستنثار سواء توضى او لم يتوضى يبقى قام من النوم يعمل ايه يتثوى وينظر الى السماء ويقرا الايات الاخيره من سوره العمران ويقول اذعيت لصاد من النوم وبعدين يغسل ايده وايه ويستنى هذا ما ينبغي فعله قبل او عند الاستيقاظ من إنما سلمنا الآن في مسألة متعلقة بغمس اليد في الإناء إنما المسألة وضعها أو غسلها من الصنبر ونحوه فهذا لا في استحبابه ان شاء الله الحكم للغالب غالب ما يقع من الناس في مسألة ما أو في أمر ما ما هو كذا يبقى الحكم يبنى على هذا ولا ينظر إلى ما يقع من بعض الأفراد القلائل يعني الغالب من حال الناس عندكم هنا اعتبار مثلا اجا سفر ولا غير سفر والله انا اتكلم اذا كان الغالب انهم يعتبرون ذلك سفرا يبقى هذا سفر يبنى عليه حكم شرعي او تترتب عليه كل الاحكام المتعلقة به ده معنى قولنا الحكم للغال غالب تعاملات الناس اليوم في البيوح اجاب القبول ولا معاطا يعني انت الآن عندما تذهب الى واحد تقول له يا فلان اريد غبزة فيقول لك الرغيس عشرة كروش فتقول بيعني رغيفا او عشرة ارغفة بجنيه هل بيحصل الكلام بي اللي بيحصل ايه كذا له اعطني بجنيه ولا لا هو يعطيك بعد ذلك عشرة ارغفة او عشرين هذا اسمه بيع المعاطى انه تقلب هو يعطيك لكن الاصل في البيع إجاب قبول البيع بيع إنما مجرد العطاء اعتبر ما يعني أقيم مقام الايه مقام الاجابه فالغالب من تصرف الناس كذا فنقول يحمل الحكم على الغالب ويكون هذا التصرف له اعتبار شرعا يقول ان هذا الحكم خاص بالاناء فقط نقول الإناء خرج مخرج الغالب الاناء خرج مخرج الغالب لان هو ده اللي كان متاح عندهم انا ذاك وما خرج مقرج الغالب فليس لمفهومه حكم يعني لو وضع إيده مثلا فيه غير إناء مما لا يتصور أو مما يتصور حدوث الفساد له يبقى يأخذ حكم الإيه؟ يأخذ حكم الإناء لكن الإناء خرج مقرج الغالب كما ذكرت في أول كلام طيب. هل النساء لها علاقة بهذا الحديث نعم النساء شطائف الرجال فلا تغمس يدها في الإناء أو فلا تغمس يدها في الإناء قبل أن تغسلها ثلاثا بل قد تكون المرأة أولى بالحكم من الرجل لأنه ممكن يكون عندها أذى أكثر من الرجل وتسلط الشيطان على المرأة في غالب الأحوال أشد من تسلطه على الرجل بل إن الشيطان في غالب الأحوال يستغل المرأة لإضلاب الإنسان فمن ثم يعني هي الحكم أقوى في حقها الحديث الخام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم رحمه الله تعالى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب غريب الحديث لا يبول لا ناهية والفعل مجزوم المحل بها وحرك بالفكح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة الذي لا يجري تفسير للدائم وهو المستقر في مكانه كالغدران في البرية أو الموارد ثم يغتسل فيه برفع الفعل على المشهور والجملة خبر لمبتدأ تقديره هو يغتسل منه وجملة المبتلع والخبر محلها الجزء عطا على لا يبولن لا يغتفل مجزوم لفظا بلا أنهية وهو جنوب الجملة في موضع نصب على الحال المعنى الإجمالي نهى نفس عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالقزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي, يستسق أو التي يستسقي منها الناس لألا يلوثها عليهم ويكرهها لأن هذه الفضلات القدرة سبب في انتشار الأمراض الفتاك كمانها عن الابتسال بغنس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسكه على غيره بل يتناول منه تناولا وإذا كان المغتسل جنبا فالناهي أشد فإذا كان الماء جاريا فلا بأس من الابتسال فيه والتبول مع أن الأحسن تجنبه الدول، او تجنيبه البود لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلوث وضرر الغير اختنط علماء للنهي للتحريم او للكراهة فذهب المالكية الى انه مكروه وذهب الحنازلة والظاهرية الى انه للتحريم وذهب بعض العلماء الى انه محرم في القليل مكروه في الكثير وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء واختلفوا في الماء الذي يبال فيه بيل فيه أو الذي يبال فيه يكبر يكبر. هل هو باق على طهوريته أو تنجس فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاستها قليلا كان او كثيرا وإن كان الله. وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البطر وابن المسيب والثوري ودود ومارك البخاري إلى عدم تنجسه وقد سرد البخاري رحمه الله عدة أحاديث ربا على من قال إنه نجس وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقات النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها واستدل الأولون بأدلة كثيرة فذكر منها ما رواه أبو داود والسلم ذي الماء طهور لا ينجسه شيء وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاط والوالدين لا لتنجيس والحق ما ذهب إليه الأولون فإن مدار التنجس على التغير بالنباتة قل الماء أو كثر وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وانقل خلافا للمشهور من مذهبنا هو الحنبلي ومذهب الشافعي مع أن الاجتفال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليل قبل أن نتكلم عن ما يؤخذ من الحديث قوله وهذا هو اختيار شيخ الإسلام الزيم يا رحمه الله اللي في المسألة الإيه أن مدار التنجيف على التغير بالنجاة نفس كلام ابن في المسائل المرضينية صفحة 21 نهيه سسلم عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك ليه هو النفس سسلم تكلم عن النهي عن البول في الماء الدائم ولم يتكلم عن حكم البول ولم يتكلم عن حكم الماء الدائم الذي دينا فيه فلو كان لهذا الماء حكم خاص لا لنزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ترك الحكم على هذا الماء إلى إيه إلى الأدلة الأخرى التي فيها بيان حكم الماء إذا لاقته نجاس وحكم الماء إذا لاقته نجاسه إما إنه يكون قليل تظهر فيه أو يظهر فيه أثر النجاسة فإذا حكمه نجس وإما أنه يكون قليل أيضا ولا يظهر فيه قطم النجاسة في الأصل الطهار وإما أن يكون كثير ولا يظهر فيه أثر النجاسة يبقى أيضا طاهر أو يظهر فيه اثر النجاسة وإيه إذا المسألة ليست العبرة بالقلة والكفرة وإنما بظهور أثر النجاسة أو عدم ظهور هذا الأصل نعم قال بل قد يكون نهيه صفل مسدًا للذريعة لأن البولة ذريعة إلى تنجيثه فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سدا للذريعة يعني إيه؟ قطع الطريق إلى تنجيث الماء لأن لو فتحنا الباب أمام الناس هذا يتبول ثم يأتي آخر ثم يأتي عشر ثم يأتي مئة يتبولون في الماء يؤشك أن يغلب البول على الماء فينجسه وهم كانوا في أمثل الحاجة إلى بعض قطارات الماء كما هو معلوم في الصحراء والجزيرة وغيرها فهذا من ذلك فد الزريعة إلى تنجيس الماء وضح طيب أو يقال إنه مكروه بمجرد الطبع لا لاجل أنه ينجيسه يعني واحد بال في الماء هل نفسه تتحرك إلى استعمال الماء بعد ذلك؟ هذا طبعا صعب جدا بل مستجعاد قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقا عليه والنهي عنه لأن البولة في الماء يترتب عليه فضلا عن إسفاد الماء تلويته بأنواع الأمراض كالبالهارثية وغيرها من الأمراض الفتاكة فذا أمر ينبغي بل يجب اعتبار لأن النفس لها عن فعل ماء يضر الناس بالعدوى ونحوها ام لا زي ايه حبيث اطاعوا اذا سمعتم به وانتم في فلا تخرجوا منه ليه لانهم لو خرجوا منها اختلطوا بغيرهم اصابهم الطاعون باذن الله عز وجل وان سمعتم به وانتم خارجها فلا لانهم لو دخلوا يبقى اذا مسألة الاضرار بالناس امر ممنوع شرعي فإذا كان التبول في ماء بل الشرب من ماء يوجب عدوى بما هو معلوم من الأسباب الظاهرة فيجب الابتعاد عنه عملا بالحديث المتقدم وحديث فر من المجدوم فرارة من الأساس نعم وقول المياه المستبحرة هي ما اتفق الكل على أنها كثيرة فلا تؤثر فيها النجاسة وقوله جواز ذلك في الماء الجاري ليه؟ عندنا قعدة فقهية هنا وهي إذا ذكر الشيء بأخص أوصاته كان حكم ما عداه بخلافه إذا ذكر الشيء بأخص أوصاته كان حكم ما عداه بخلافه الماء هنا له اوصاف او لا سائل كتير شوية طاهر مجت له اوصاف متعددة فهو خصة بالذكر هنا من بين الاوصاف ايه الماء الدائم الذي لا يجري يبقى الحكم هنا قاسر على الماء الدائم اما ماء اخر يختلف مع هذا الماء في وصفه يبقى حكمه بخلاف ذلك إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه ما هو ده ما صمه مكفل قوله النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء طبعا يذكر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في طريق النات وظلهم وبين أن ذلك يوجب لعنته كما قال اتفقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث سلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم طيب لو آذاهم في ماء شربهم وظهورهم ونحو ذلك فظن الأمر يكون أشهد والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بفتانا وإثما طيب واحد يقول لي الكلام ذا خرج على القتل بغير حق أنا أقول إيه؟ العبرة بعموم اللقظ لا بخصوص السبب الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب اكتسبوا نوع الإذاء إيه؟ أو سبب إيه؟ لا يهمنا هذا المهمة حصل الإذاء او لم يحصل فالعبرة بعموم اللقظ لا بخصوص السبب هنا فرق أهل الظاهر بين ما بال فيه البائل وما ألقي فيه البول فمنعوا الأول وأباحوا الثاني وهذا في الحقيقة يعني من الظاهرية الجامدة المقيتة ولهذا قال الشيخ الإسلام وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول أما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه قول الشارح فإن مدار التنجيس على التغير بالنجاسة بيانه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح إن الشارع حكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجف ومتى لم يوجد فهو ليس بنجف فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما يبقى هنا مسألة مدار التنجيس على التغير بالنجاة كلام صحيح لأن النجاة أمر معقول المعنى إذلك فكل إنسان تتحرك نفسه وتنشط همته إلى إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه والمكان الذي يجلس فيه ونحو ذلك ولا لا؟ إذن هي مسألة معقولة المعنى بل إن الهمم تتوفر على تنظيف اكتياب غيرها مما هو دون النجاسة كالمخاط والبصاق ونحو ذلك ولهذا انعقد الإجماع على نجاسة ما تغير أحد أوصافه بملاقات نجاس وإن كانت زيادة إلا ما غلب على لونه او ريحه أو طعمه ضعيفة يعني الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته هذه الزيادة متفق على ضعفه ومع هذا اتفق العلماء على العمل بموجبها ليه يعني إجماع إجماع لا بد أن يستند إلى دليل هل هنا الدليل يعني لا يعني الشيخ يقول غاب عنا دليله ولكن انعقد الاجماع يعني مسألة غياب الدليل او غيبه الدليل عن كل الناس مسألة مستبعده بل مستحيله يعني لان الله جل وعلا يقول كل بكل علم عليم فالمساله يعني يعني, يعني هو ده في خلاص خلصت خلصت لا يا جماعه هو مدرها على صحيح الدليل السمعي لا يصح لكن يبقى دليل الحال ايه هو دليل الحال هو تغير الاوصال معنى ايه بقاء جرم النجاسة في الماء يعني ان النجاسة اثرها موجود يبقى اذا هي لم تتحلل في الماء وما زبتش في هذا الماء ومعنى كده انها تجي تستعمل المياه تستعمل الايه النجاسة لانه صعب عليك ان تفصل النجاسة من الماء وإلا لو كان كذلك كنت فصلتها وبقيت الماء ايه او بقيت المياه على أصلها من الثهار فهم يقولوا ده اسمه دليل الحال ان انت تنظر في الشيء ترى أوصفه متغيرة يبقى تعرف انه بتغير أوصفه ايه نجد زي ما تشوف واحد وجهه أحمر في موضع اتحياء تقول ايه حمرة الوجه تدل على الخجم تبو صفار الوجه في موضعه تدل على الايه؟ الوجه فاحنا هنا بنستدل بتغير الاوصاف على ان عين النجاسة او جرم النجاسة لازالة فين؟ في الماء طب لو استعملنا الماء مع بقاء جزء من النجاسة فيه لأ كأننا استعملنا ايه؟ النجاسة نفسه وذا انعقد الاجماع على هذا فالدليل هنا ان ضعف الدليل السمعي فضط دليل ايه؟ دليل الحال. إنما هي قضياتنا إن دايماً بنركز على الدليل السنعي دول غيره من الأدل والدليل السنعي هو إيه؟ القول من الكتاب أو السن إنما ممكن يكون فيه أدلة أخرى يعني مثلاً مسألة المضارب ما هو الدليل على مشروعيتها؟ المضاربة واحد يفتع ماله الآخر يفاجر فيه والربح يكون بينهما على ما اتفق عليه كنت بالفقه كلها؟ أتجب إيه؟ الدليل الإجماع لكن المسألة مش كده الإجماع لابد أن يستند إلى دليل الدليل هنا إن هذه المضاربة كانت موجودة على عهد الله سلم ولا لا العمل عليها بغير نكير أم لا هو ذات دليل فبقى سنة إيه سنة فقريرية سنة فقريرية. نفس الكلام في المسألة الكتاب لو لم يتبت أي حديث إلا حديث حمزة يدنا ام النار مقطعه البذور اتحاد الله ورسوله يعني ده ايه مقطعه البذور امراه متخصصه في ختان النساء يعني الكلام ده كان بيحصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيحصل بيحصل بدليل واحده متخصصه ومشهوره اهو بدليل ان حمزه عيره به رضيات الله تعالى عن حمزه وصير الصحابه يبقى ده كان موجود ولا مش موجود فاقول لولا يرد أي دليل في المسألة اذا انتقل ختان او غيره فيكفي ان هو كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه فلما يجي مدرس حديث او استاذ حديث ويقول لم يرد في باب الختان او في ختان النساء شيئا نقول له كذاب حتى لو لم يرد شيئا وهذا طبعا مستقبل لان حديث الختانين اظهر من ان احنا نتكلم عليه يعني فيكي انت نفسك بتعرف السنة بانها ايه قول وفعل وفقري انما دا من باب التدليس اولا حتى واحد يجلب يقول ان بناك نفس لم يكتفن من اللي قالت انت اطلعت عليهم اللهم استعان يعني ومحمد بن حز لكن الكلام اللي قلت بقى... لكم خلي بالكم منه كلام في الإسلام لما قلنا أن اتفق العلماء على أن الماء لا ينجز بوضع اليد فيه هنا وبالتالي طالما ان السلم نهى عن ارتساب الماء الراكدي يبقى لو اختتل ما اختتلش وغسله وغسله باطل ومن هنا قال بأن الطلق في الحيض يقع ليه؟ لأن السلم عن الطلق في الحيض وطالما خالف النهى وطلق في الحيض او في ظهر جامعها فيه يبقى عمل وردود وطلقه غير واقع لان القاعدة عنده انه يقتضي التحريم والفساد مع لكن الجمهور فرقوا بين التحريم والفساد فقاله يقتضي التحريم اما الفساد ففيه نظرة هو قال إيه؟ ولا يجزئ غسل جنابة في ماء الراكد فإن اغتسل فيه لم يغتسل والماء طاهر بحسبه وله أن يعيد الغسل منه وكذلك لا يجزئ الجنب أن يغتسل لفرض غير الجنابة في ماء الراكد فإن كان غير جنب أجزأه لاغتسال في الماء الراكد والوضوء جائز في ماء الراكد ثم ذكر الحديث ثم قال وسواء كان الماء الراكد قليلا أو كثيرا ولو أنه فراسخ في فراسخ لا يجزئ الجنب أن يغتسل فيه لأنه السلم لم يخص ماء من ماء ولم ينهى عن الوضوء فيه ولا عن الغسل لغير الجنب فهو مباح لكن ثبت في سنن النسائي هو طبعا هنا قال إيه إن اللي منهى عنه الغسل فقر طبعا ده اللي يمشي معه ظاهريات لكن إذا كان منهى عن الغسل فيه أمنه من باب أولى عن الوضوء فيه وثبت في سنن النساء عن أبي هريرة رضي الله تعالى من السلامة قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وثبت ثم يتوبأ منه طبعا ده لأن القصور أو التقصير في جمع الأدلة أدلة الباب أو روايات الحديث ممكن يوقع في مثل هذا وقال صاب 42 على المجلد الثاني ومن المحال أن يجزئ غسل النهى عنه سسلم عن غسل أمر به أبى الله أن تنوب المعصية عن الطاعة وأن يجزئ الحرام مكان الف... الفرد طبعا عدم تفريقه بين الماء المستدحر وغيره حكي الاتفاق على خلافه قال العراق في الطرح أن نهي عن الارتسال في الماء الراكب ليس على إطلاقه اتفاقاً فإن الماء المستبحر الكثير كالبحر المح لا يتناوله النهي اتفاقا إلا أنه وجدت شيخ محمد الشنقيطي الصغير وافق ابن حزم على ذلك في شرحه لهذا الكتاب وقال ابن ضقيق العيد اعلم ان هذا الحديث لا بد من اخراجه عن ظاهره بالتقصيص او التقييد لان الاتفاق واقع على ان الماء المستفحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة والاتفاق واقع على ان الماء اذا غيرته النجاسة امتنع استعماله وقال ابن المنذر اجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما او لونة او ريحا فهو نجاس وقلنا سبب الاجماع قال الشارح ما يؤخذ من الحديث النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا ودون المياه المستبحرة فإن ماءها دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقات بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطفر به من الأحداث النهي عن الاتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا فيما الجنوب ولو لم يبل فيه أو يبل فيه كما في رواية مسلم والمشروع أن يتناول منه تناولا هذا في الحقيقة ما قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لكن قول في الرواية الأخرى ولا يغتفل منه يشمل إيه؟ يشمل التناول أيضا الثالث جواز ذلك في الماء الجار والأحفن اجتنابه النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء الخامس جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتفل منه وجاء في بعضها ثم يغتفل فيه ومعناهما مختلفان إذ أن في ضرصية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه ومن للتبعيض فتفيد معنى التناول منه فالشيخ أتى بالقول وما يناقضه نعم وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية في تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط ورواية منه بعكس ذلك يعني رواية في منطوق على منع الانغماس ومفهومها أقضي شيء منه ورواية منه عكس ذلك منطوقها أنه يعطي الشيء ولو بطريق التناول وبالمفهوم أنه لا ينغمس فيه هذا ما يتعلق بكلام مختلف في هذا الحديث في أي استصارات حوله آه يقول من الاغتسال يسلبه صفة الطهورية هذا غير صحيح الآن قولوا ان الاغتسال في الماء الدائم يسلبه طهورية يسلبه طهورية هذا الكلام مبني على ان الماء له ثلاثة أحكام طاهر وطهور ونجس بعض العلماء وده مشهور عند جل الفقهاء انه بيقسم المياه إلى ثلاثة أقسام طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وبيمثل له بالماء الذي خالطه طاهر فغلب عليه قالوا عليه هو طاهر في نفسه فيمكن استعماله في اي حاجة ثانية غير الغسل والوضوء ونحو ذلك الامور التعبدية طيب الامر الثاني ايه طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغير وهو الماء المطهر وانزلنا من السماء ماءا طهور النجت هو ما لاقته نجاسة تغيرت اوصاته او احده وضح كده فهو الشيخ مذهبه هنا انه بيقسم الماء الى ثلاث ايه اكتاب فيقولوا ان الماء المستعمل طاهر غير مطهر الماء المستعمل هو ايه الماء اللي بقي من او اللي تفاقت من غسل اعضاء الوضوء او الغسل ده الماء الايه المستعمل فاذا فا مس الماء عضو مطلوب تطهير في تطهير هذا العضو يقول عليه ايه ماء مستعمل وحكم عندهم ايه طاهر غير مصحر والصواب الذي ينقع به ان الماء بتمين لا ثالث لهما ماء طهور ونجل فهذا الكلام في نظر الماء الذي خالطه طاهر طاهر مصحر ما لم يخرج عن اسم الماء يعني الان ينسون اسم اصله ايه مية وضعت عليها ينسون اصبحت اسمها ينسون ما بقتش مية لكن مية وضعت عليها صبون بتقول عليها ايه مية بصبون غير ما تقول صبون ساء ف... فطالما ان اسم الماء ما زال قائما يبقى ايه يبقى ذا طهور ولذلك الكلام اللي يقولك لو مثلا وقع الصابون في الماء فعمل رغاوي في في الماء يبقى لا يصلح ان تتطهر به ده كلام باطل لا محل له من القبول ها ماذا ايه لا قال فلم تجدوا ما أن فكل ما اسمه ما كل شيء اسمه ما يصلح التتطهر به ولا يعد ولا يعدل عنه إلى غيره هو اسمه ماء ولا لا مش عندي حضرتك عن حكم الشرق المسألة هو طهور ان شاء الله او نجس <تصفيق> <تصفيق> اسمه مية ولا, ولا ده اسمه مية بقى اسمه ايه يبقى اسمه مية بقى الشاي الزعدة او كراسي انما هو ثائد هل اسمه مية الان طالما تغير او تحول من اسم الماء الى غيره يبقى ايه لا يستعمل فيه الطهورية انما اي حاجة أي إنسان يبصر ويقول ده مية يبقى يحضن إيه إن هي ظهور مش لا مش طهر أحد إخواننا جزر الله خير وهذا يعني ما نوده أن يكون من الجميع قال ذكرت قولا عن الزمخشري بالنزل غسل القدم ورجحت هذا القول ومعنى أن قراءة الجرة أرجو لكم تجعلوا الغسل قريبا من المسح لتوقف الإصراف في الماء فهذا القول على علم او في علم القاصر بعيد لأن هذه مسألة نسبية وليست عامة وعندما ذكر ان قرائه الجر يدخل فيها المسحه الخفيه ذكرت ان ذلك بعيد واذا ذكر كلام الشيخ الشنقيطي والقرطبي رحمهما الله تعالى لانهم حملوا الايه على المسحه على الخفيه اولا طبعا القرطبي رحمه الله تعالى وابن ابي الله تبارك وتعالى عندما قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او وارجلكم المتبادر الى الذهن عند اطلاق الرجل ان تكون مكشوفة ولا مستورة هو ده المعتبر عندي ان الاطلاق هنا ينبغي ان يعمل به وشيخ شنقيطر ومن قبله كل جمهور الاصليين إن يبقى اللفظ على إطلاقه ما لم يقيد فمن هنا رجحنا بأن المقصود أو إن قود الزمق في هذا الباب مقبول لأنه بيؤدي إلى بيان كيف يؤدى هذا المقلوب وهذا أمر بلاغذ القرآن تدعو إليه فهو أمرني بالغسل لكن كيف أغسل وغالب الناس او غالب حال الناس لما بيشرفوا في غسل هذا الايه العطف فبالتالي لما يبين لي الحكم ثم يبين لي كيف اقوم به فهذا ابلغ من انني اخذ حكم المسح من الايه من الاية مع ان القدم ليس فيها تقييد بسسر او غير ستر وهو ده اللي قلبه الشيع قالوا لا القدم هنا ايه جاءت مطلقة لا يدل اللقظ لا بمطابقة ولا بتضمن ولا الفذام ان هي ايه مكشوفة تبقى تبقى على الاصل اللي هو ان القدم تكون اصله ايه مكشوف تب الغالب في القدم انه بتكون مكشوفة ولا مكشوفة بتكون مكشوفة ولا مكشوفة ها اللي كان بتأل على الحكم للغالب الغالب اللي هو ما بيلبس الجورب الا لايه العل لبرد او لحو طيب هذه الاماكن اللي يعني خوطبوا او هؤلاء الناس اللي خوطبوا بهذا النص اول مرة كانوا يحتاجون الى يعني كانوا يلبسون الكتاب لامور اخرى انما القصة في القدم انها مكشوبة فهذا ما يبدو لي والحمد لله ان احنا عندنا ادلة اخرى تثبت مشروعية المشعة للخفين فلسنا بحاجة ان احنا نقول الاية ذلك على صحيح ممكن نقول ان بعض العلماء قال كذا إنما مسألة الترجيح البابتها إيه؟ البابتها هو فجزاك الله خير على هذا الاهتمام والتتبع وهذا من الروح من الكل ما معنى ان العبادات معقولة المعنى تلزم فيها النية مع ذكر أمثلة لا احنا العبادات معقولة المعنى لا تلزم فيها النية زي ما ذكرتت ذكرت مسألة إزالة النجاس إزالة النجاسة كل الناس يعني تنشط هممهم لإزالتها سواء ربنا أمرهم بذلك أو لم يأمرهم بخلاف مثلا الوضوء ولا لا الناس كنت هتتوضى إلا لو ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالوضوء إنما إذا كنت النجاسة كل الناس هتغزينها سواء أمرهم أو لم يأمرهم قلت ان الأصل في العقوبة أو إن الأصل عدم العقوب لذلك أنا أخذ بالقدر الأدنى ثم قلت في حديثنا فلما أسفل الشعبين من الإذار ففي النار أن الله عز وجل يعاقب الإنسان إذا عاصر الله سبحانه في الجارحة التي عصى الله بها وقد يعاقب عقوبة ما كيف هو الأصل أن تكون العقوبة بالقدر الأدنى لحظ من كلمة قد هنا إيه إن شاء الله الأخ يعني نائم بالضبط يعني قد تفيد الاحتمال تفيد الاحتمال صحيح ده في كلام نحن أما في كلام اللا عز وجل فتفيد آه يعني نحن نحن على كلامي أنا وكلام غيري من طلبة العلم وأهل نحن لما نحن نقول قد فبيعني دها الاحتمال أما في كلام الله قد يعلم الله المعوقين علم المعوقين آه عشان ما يبقاش المسألة عامة تتكلم من انا على كلام وكلام غيري من امثلنا يعني اما في القرآن قادة معنى التحقيق صحيح فانا اقول قد يعاقب عقوبة ايه تم لان الشارح لما تكلم في مسألة ايه كل الاعقاب قال ويل لاصحاب الاعقاب فانا علق بيه قلت ليه ما يكونش ويلة للاعقاب نفسها لان الاطل عدم التقديم الأصل إيه ويلو اللي الأعقاب وهذا أدلته منها ويل أو مثل ما أسفل من الكعبين فهو في النار وأضيف حديث الطفيل ابن عبد لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل معه ودع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إلى قبيلة داوس إلى آخره فالرجل اللي معاه أصيب بجراحة فاستعجل الموت فأخذ مشاقص وقطع بها بعض عروقه فمات فقال الله الجلبة برني عبدي بنفسه او تغفر الله لك حديث اخر فمات فرآه الطفيل في صورة حسنة ورآه قد غطى يديه فقال له ما فعل الله بك فقال غفر لي هجرتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لأراك قد غطيت يديك قال قيل لي إنا لن نصلح ما أتفدت من نفسك يبقى العقوبة كالتين هو غفر له وفخرت العقوبة في يديه فقال للسلم اللهم وليديه فاغفر يبقى هنا دليل آخر على إن العقوبة قد تكون في محل المعصية فقط هو أضحيله يبقى يبقى العقوبة في موضع اليد مع النقصرة لا اما قولنا قد يعاقب عقوبة تمة فهذا الامر ما رده الى الله تبارك وتعالى فنقول على سبيل الاحتمال وليس على سبيل القفح اه يعني الان لو انك اه صليب ولابس خاتن ده اعيذك بالله من ذلك يعني. او واحد لابس ثوب حريب وصله به صلاة صحيحة ولا فاسدة ليه كده هتدخلناك متهاد خلينا الاول الان أركان الصلاة إيه؟ قيام وركوع وشجود وقراءة ووالآخره هل من ضمنها ستر العورة؟ فألوا ستر العورة دا مأمور داخل الصلاة وخارج الصلاة ولا داخل الصلاة فقط؟ يا راجل داخل وخارج احفظ عورتك اه احفظ عورتك فطالما انه داخل وخارج يبقى ما هوش خط بالصلاة يبقى اذا الناهي لا يقتضي الفساد هنا واضح الكلام الآن ليه؟ لأن الناهي داخل وخارج زي اللي صلت في ارض مخصوب هو منهي عن الغصب سواء صلت فيه او ما صلت فيه او لا يبقى الاطل يقول اترح في الصلاة مع الاف انما النهي عن الغصب هنا لا يصطر بطلان اصحر واضحة كثيرا ايو نفس الكلام ايو ده الحنبيل عمومن مش 200 بس الحنبيل عمومن اه ايه الوزن؟ <تصفيق> مع صحيح مع صحيح مع وهذا ما عليهم والعلماء بل شبه مستفق عليهم نعم يقول مكتوب الصفحة هكذا 11 و 12 اللي احنا بقوله على انجليز لا لا الاسلام ده غير صحيح يعني الشيخ بكر بزيد اه شيطان الله وعفاه له تحقيق في هذه المسألة وقال ان هي في الحقيقة لا عربية ولا تمت إلى العربية بصد الحروف الأخرى قال هي أقرب إلى الاستعمال من هذه الحروف بدليل أن اللي موجود في المصحف إيه ها؟ هي اللي معروف المشهورة عندنا الآن واحد اثنين ثلاثة اللي مشهورة عندنا وأظلم أن طبعا ترقيم المصحف بآياته وكذا من قديم الزمن حتى من مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه يدل على أن الأولى استعماله المعتادة عن ذلك هل ملامسة اليد لموضع الاذى عند الاستنجاء واجب ام فقط التنظيف بالماء يكفي عند ملامسة اليد لموضع الاذى احنا اقول ماذا النجاسة امر معقول المعنى فتدور مع وجودها او يدور حكمها مع وجودها او عدمها اذا تحقق تنظيف محل الاذى بغير استعمال اليد فبها ونعمة وان لازم استعمال اليد فيلزم استعمال أو فيجب استعمال إذا القضية هو الآن بيتشطف بشطف أو نحو ويعلم أن هذا الأمر أو هذا العمل يلقيه من أدفل أو ينظفه خلاص إن لجم الأمر أنه يستعمل يده يستعمله ولكن لا يستعمل اليمين كيف سنقف الامتحان, أحنا أحن الامتحان. تفهم يعني إحنا لسا في قبل سيلا رحى رحى الامتحان يخلش نبتك بالامتحان الممي تفهم الله يعني هل يجوز الحائد المكسي في المسجد واخرارة القرآن هيئة في الكلام فيها إن شاء الله عشان الله في جير محلها وهل إذا بال في الماء الدائمة مضطرا إلى ذلك لعدم وجود مكان يقول فيه بعيد عن أعين الناس ولم على الانتظار فنقول والله ضرورات فيه المحضرات لكن انا يعني وجه الاضطرار بالنسبة لي بعيد جدا إيه هو الاضطرار يخلي يقول في الماء الدائمة يقول على يعني اليابس لو تغير حال الماء بدون أن يطوله نجاسة فهل يمكن استخدامه للوضوء والغسل أم لا لو تغير حال الماء بطول المك أو بملازمة شيء طاهر له أو بوقوع طاهر فيه أو نعو ذلك فهو طاهر مطاهر كما كله وثبت أن النفس أخلم أمر أم عطية في غسل ابنته زينفقا إيه اغسلناها بماء وفي الدرق. والصدر بيخلي الميه شكل ملوخيه آه. اه كذلك أيضا توضأ النبي صلى من قصعه فيها اثر العجين ومعلوم ان العجين بيغير لون وطعم وريحه الميه كذلك قبل المسلم في الماء في ماء البحر هو طهور ماء ومع ان ماء البحر شديد الملوحه إذا القضية ليست قضيه تغير الاوصاف باي مغير ولكن تغير الاوصاف بينا ذات مش باي مغير ارجو الشرح ببطء حيث اني لا استطيع التركيز او الكتاب ان شاء الله الكتابة انا اترك لكم الاجندة تصوروا اللي فيها ان شاء الله تقول الاحاديث بسرعة جدا نستطيع ان نكتبها خلاص نفس الكلام احبك الله لذا احبك الله فيه نرجو ان تطلقنا على صحة والدتك جزاكم الله خير وبرك الله فيك نرجو اتبعاء لها يعني جزاكم الله خير ونازل الحال على ما عليه بعد خروج من الخلاء اجل بعض الماء قطرة او بعد بأس بعد الماء قطرة فاضع منديل او امتظر دقائق قبل الوضوء ليتم نظرة المحل وهذا مما ارهاقني فما هو الصحية والله اتقل لهم الصفاعة كما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هل القرين يموت قبل ان نموت الظاهر انه لا يموت وهل فينا الوسع ان نقتله مثلا بالاذكار وغير ذلك النبي صلى الله قال ولكن الله اعانني عليه فاسلم ولم يقل فاخذه وراحني منه هل الشيطان هنا هو ابليس هو إبليس وجنده فإذا كان إبليس لبعض ناس يبيتون في وقت واحد يعني هو إبليس ما ما شاء الله عنده جند يعني كما في سبت في صحيح مسلم الحديد جابر إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس إذن هو مشتغل لوحدك إذن بعض الناس لك إزاي واحد بيموت في مصر واحد بيموت في الصين واحد واحد بيموت في وقت واحد وهو ملك موت واحد مين لألك الموت واحد هو ملك الموت هو أعوال ويعني كان الشيخ عنا بتنطوره تمثيل عظيم جدا بيقول ان الناس او الارض ديك بالنسبة لقبضة الملك زي ايد الواحد منا بالنسبة لواد النمى يعني ايده كده لو عمنا البسط ايده كده على واد النمى يبقى تحت ايده ايه كل النمى كذلك ملك الموت الناس كلهم تحت ايده او يعني في قبضة يدي يستطيع ان يقبض اروحهم كلهم في نحظة واحدة لكن مع هذا نقول الاطل ايه توفته رسلنا في ملك موات ولهم سعبين. كذلك الشيطان لهم سعبين. الله عز وجل ان يحفظنا. ويسا. نعم. نعم. نبارك الله فيك نعم. ان تتخذونه ودرياته اولياء من دون وهم لكم عدو. نعم. هل يجوز القداء البجامة في المنزل للنساء? نعم اذا كانت بجامة نساء. بجامة رايبل يعني. ما هو ما هي او ما هو اسم الكتب التي تشرح منها? انا في الحقيقة يعني اشرح من اه كتب. منها شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد والتعليق عليه للصنعامي ومنها طرح التفريج للعراقي ومنها شروح نيل الأوطار وبلوغ المرام ثم القصول عندي هي كتب الستة كتب الستة، زي كان الحديث في الكتب الستة فنرجع على شرح فرح البالي وغيرها من هذه الكتب <تصفيق> <آه> <تصفيق> لو أمذى إنسان وحانة الصلاة يتوضأ من رفيل لو أمذى بعد الوضوء يتوضأ ليه الإمذاء لأنه ناقض الوضوء أما إذا كان إنذاء قبل أن يتوضأ إذا يتوضأ مرة راحية فقط هل الترتيب في الوضوء واجب أم مستحب؟ يأتي الكلام في إن شاء الله أنت تعجلوش والراجح الوجوب يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاة لا أنوى الصلاة حتى أتوضى فهو الحديث الذي يقول إذا أراد أحدكم أن يناموا على جنابة فليتوضى أضوء للصلاة فل هذا الموضع نعم هذا على الاستحباد فقط قول المسلم ما أردت صلاة لأتوضى يعني الصلاة هي التي يجب لها الوضوء أما كل مبسلم أمر الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعود الجماع أنه يتوضى فهذا على سبيل الاستحباد وهيأتي الكلام أن الحديث ده هو الصارف الحديث ده هو الصارف من الوجود التي. يضع هالنساء على وجوههم من روج أحمر ومكياج وغير ذلك من الأشياء التي تفعلها على سبيل التغيب ولو كان هذا خاصا بزوجها فقط ومن منتعش أن يكون الزجح فقط يعني لأنها سمعت أن كثيرا من المنقبات يضعونها مثل هذه الأشياء تحت النقاط مع العلم او أو ثبت قبضيا أن هذه الأشياء يدخل فيها ذهن الخنزير وبول وغير ذلك من النجاسات وثبت أيضا أنها مضرة جدا بالبشرة والجلب ومن الممكن أن تصيب سرطان في الجلب ابتداء الحكم على شيء فرعا عن تصور إذا ثبت تضبيا أن هذه المساحير تضر بالبشرة فالقول للأطباء فالقاعدة لا ضرر ولا ضرار ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة وهذا ما علق الشيخ ابن باذ عليه رحمة الله الحكم عليه يعني هو قال الاصل الجواز الاصل الجواز كل ما حرم مدينه الله التي اقرض للعباده والطيبات من غرض غير الاصل فاذا ترتب على هذه الزينه ثبت يبقى ضرر المفسده مقدم على جل المصلحه هذا من جهه الاضراب بالبشر وبدات بيه لان هو اللي فيه كلام اما مساله ان داخل فيها دهن خنزير وداخل فيها بول ولحم ذلك هذا ثبت ما ثبتش العبرة عندي في النهاية هي ايه فدهن التنزير اذا تحول واصبح شيء اخر امامي الان انا لما انظر في هذه المساحين بشوف فيها دهن غير وبلمج فيها للبول رائحة او طعمة او لون او نحو ذلك ولا لا فاحنا بنقول هنا اذا تحول حتى لو استعمل شحم التنزير وملوش اثر ظاهر او في بول او في اي ممنوعات واثرها غير موجود او ظاهر في الشيء فانا على الشيء من خلال ايه حالته الحالية يعني الان مثل الغائط نجس ولا مش ناجس نجس باتفاق او العذرة نجس باتفاق ولا لا طيب اذا جفت واصبحت طراب وانا بحكم عليها الان وهي طراب يبقى ايه ظاهر وغاليزاك العرباء يقولون الافتحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه انا كنت بحكم عليها قبل كده وهي عذر او نجاف او مثلا غائف او غير فبقول عليها نجف لان ده ايه ما يتفق مع وصفها ده طب تحولت الى وصف تاني يبقى الحكم على ايه على الوصف الجديد فهذا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبركة لمن محمد وعليه صلى الله عليه وسلم وجزاة الله فيه